بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أيقدم يقدم لكم هذه النادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الواحد والخمسين وهو ما هو توحيد الأسماء والصفات وهذا السؤال يأتي أسئلة بعده أو تأتي أسئلة بعده متعلقة به. ولذلك فإننا سنذكر أيضا هذه الأسئلة والجواب عليها ثم بعد ذلك مفصل الحديث حول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أما أول هذه الأسئلة وهو ما هو توحيد الأسماء والصفات وأما السؤال الذي بعده ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة والسؤال الذي بعده ما مثال الأسماء الحسنة من القرآن ثم الذي يليه ما مثال الأسماء الحسنة من السنة فهذه الأسئلة كذلك السؤال الذي بعد ذلك وهو على كم نوع دلاله الأسماء الحسنة وما مثال ذلك فنأخذ منها ما تيسر إن شاء الله تعالى اليوم وكلها تدور حول النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات ولذلك قال في أول هذه الأسئلة ما هو توحيد الأسماء والصفات قال في الجواب قال هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكيف عنها في كتابه في غير موضع كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف وهو السميع البصير وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وغير ذلك أي وغير ذلك من الآيات قال وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث قال تعالى ولم يكن له كفوا احد قال لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء هذا النوع من التوحيد كما ذكرنا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات واريد قبل أن نفصل أو نفصل الحديث حول جواب المصنف رحمه الله تعالى أن ألخص هذا المعنى في جملة واحدة بسيطة جدا إذا فهمت فباذن الله تعالى يفهم كل التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من التوحيد بإذن الله تعالى ما هو توحيد الأسماء والصفات فهذه الجملة التي أقصدها هي إفراض الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته إفراض الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته كما قلنا في توحيد الإلهي وكما قلنا في توحيد الربوبيه فأما توحيد الالوهيه فقلنا هو إفراد الله بالعباد وتوحيد الأرغية قلنا إفراد الله بأفعاله وأما هنا فنقول فهو إفراد الله بأسماءه وصفاته ونعني بذلك أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا هو متفرد بها هو متفرد بها إذن نعني بإفراد الله بذلك أي أنه لا يمثله ولا يشبهه أحد من خلقه في اسم ولا وصف فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى متفرد بها وله الصفات العلا وهو كذلك متفرد بها وإن كان سياتي معنا في التفصيل أن من الخلق من سماهم الله ووصفهم بأسماء وأوصاق سمى نفسه ووصف نفسه بها لكن أيضا في عبارة مهملة أن هذا الوصف أو هذه التسمية وأن هذا الوصف إنما هو على حدود جعلها الله عز وجل لهم أما مطلق ما في الاسم وما في الصفة فانه لا يكون الا له وحده سبحانه وتعالى هو متفرد باسماءه وصفاته سبحانه وتعالى لا يشابهه فيها ولا يماثله فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى ولذلك كما قال هو الايمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه واصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا <تصفيق> الله تعالى له اسماء حسنى وصف نفسه بها وكذلك وصفه أو سمى نفسه بها الله تعالى له اسماء حسنى سمى نفسه بها وكذلك سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسماء اوحى الله اليه بها اوحى الله اليه بها وإن كان هذه العباره فيها نظر من جهه ان بعض اهل العلم يرى أنه يجوز أن يشتقى الخلق لله عز وجل اسماء تدل عليه إذا كانت تحمل أوصافا جمال المطلق ودي مسألة هيأتي عليها الحديث في السؤال رقم ثلاثة بستين إن شاء الله تعالى اذا فالله تعالى متفرد بالأسماء الحسنى ومتفرد بالصفات العليا ولذلك قال وامرارها كما جاءت بلا كيف ويقصد بذلك الصفات ان الله تعالى له صفات واما الكيف في ذلك فهذا ليس للمخلوق اي ليس للمخلوق ان يبحث عن الكيف لانه لا يستطيع ذلك فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء فكيف بالشيء الحقيق القليل يدرك الكثير العظيم الكبير ولذلك فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا يستطيع المخلوق أن يحيط بها علما ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لعلنا ذكرنا أمثلا قبل ذلك أن بعض المخلوقات لا تستطيع أنت أن تحيط بها علما بعض المخلوقات فكيف بالذي خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى ولذلك لعرمها نعم وقال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير إذن هو في صفاته سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء يعني متفرد بهذه الصفات وهذا هو توحيد الأسماء والصفات أنه لا يشابهه في صفاته أحد فهو متفرد بذلك نوحده بذلك ولذلك على سبيل المثال الكبرياء في الخلق مذموم والكبر في الخلق مذموم أما في حقه سبحانه وتعالى فمتفرد متفرد بذلك ولذلك ذكر أن من ينازعه في هذه الصفة على الخصوص فإنه يغضب عليه ويعاقبه لماذا لأنه في الخلق مذموم أما في حقه هو لأنه متفرد لأنه متفرد فلماذا هو في الخلق مذموم لأن الكبرياء في الخلق ما ينشأ إلا عن شعور بالإيه بالتفرد ما ينشأ إلا عن شعور به التفرد وهذا مزوم في الخلق لا يجوز للواحد منهم أن ينظر إلى غيره من الخلق أنهم ليس فيهم من يساوي ولا يداني ولا شيء من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كان هذا خلقا لهم مع أنهم أفضل الناس ومع ذلك كان يقول للمرأة هوني عليه ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القبيلة في مكة كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك الله تعالى متفرد بأوصافه سبحانه وعلا واسمائه أما في الخلق فليس لهم أن يزعموا التفرد إلا بعض الخصائص التي خص الله بها بعض خص الله بها خلقه وهذا تفصيل في الكلام عن الإيمان بالرسول. وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وإن كانت ترى كما سبق لكنها لا تدركه لانه اعظم من ان تدركه ابصار العباد الذين هم خلق لهم قدرات محدوده فهو سبحانه وتعالى عظيم لا يحيطون به علما ولا تدركه ابصارهم وامراؤهم وقد فصلنا قبل ذلك هذه المساله لعلنا اما ان ذلك كان في المع في الطحوية في الطحاويه لكن نقول هنا أن أبصارهم لا تدركهم سبحانه وتعالى لأنه أعظم من أن يدركوه ولعلنا ضربنا مثالا في الخلق البحر الكبير إذا ركبه الإنسان فهو يراه، لكن الله يدركه هذا مثال على بعض الخلق هذا مثال على بعض الخلق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فانزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فالمشركون متبجحون فجر يتعاملون مع ربهم بغير أدب ولذلك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك ما أنهم كانوا يقرون أنهم يعبدون رب النبي صلى الله عليه وسلم لكن في جانب معين هو جانب الخلق والملك، مع ذلك معاني الرمضين أما معاني التفرق بالعبادة فهو الذي نازعوا فيه الذي نازعوا فيه فكان هذا السؤال منهم من باب الفجور من باب الفجور وكان بعضهم يفجر في سؤاله كالذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تزعو أن ربك يقدر على أن يحيى هذا بعد أن صار رميما وجاء بعظام البليل مع أن أكثر العرب إن لم يكونوا جميعا تقريبا كانوا يؤمنون بمسألة البحث أكثر العرب ومع ذلك يأتي بعضهم في فجور ويسأل من هذا الاسئلة كذلك هنا يأتي بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انسب لنا رب يرسل لنا بقى كذا الرب هذا الرب الاجرام الفجور والا هم انفسهم كان اكثرهم مقر بان الله هو الخالق والرازق والملك ولا يعرفون له كنها ولا يعرفون له كيفا فانظر الى الفجور ولعل ذلك كان من السائل او من السائلين من باب ايضا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيسخر من دعوته ويسخر مما جاء به فاقول له هذا الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد أعظم ياره قل هو الله أحد أحد في كل شيء سبحانه وتعالى لأنه متفرد في كل شيء لا يماثره أحد من خلقه في أي شيء فهو أحد سبحانه وتعالى وهي من الوحدانية لكن هنا على المبالغه في اثبات التفرد له سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال والصمد لم يلد ولم يولد هذا قول لبعض المفسرين ان تفسير الصمد جاء في نفس السورة وان كان هناك اقوال اخرى ياتي في محلها الكلام ان شاء الله تعالى قال لأمنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيؤف يعني أن مما يوحد به الله سبحانه وتعالى أنه ليس شيء في المخلوقات إلا وهو قد وجد من غيره ولد والله تعالى قال عن نفسه لم يلد ولم يولد فالذي يولد سبق بعدم سُبِقَ بعدم وسيموت ولذلك ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورد إذن هذا هو مصير الخلق أما الخالق سبحانه وتعالى فهو لا يلد ولا يولد إذن هو غير مسبوق به عدم ولا ملحوق به فناء وانتهاء ولذلك هو متفرد من سبحانه وتعالى بكل أوصاف الجمال والكمال ولذلك فمن أعظم ذلك أنه سمى نفسه ووصف نفسه بهذه الأوصاف وأمر عباده أن يفردوه بذلك وهذا نوع من أنواع توحيده سبحانه وتعالى ثم ذكر لنا في السؤال الذي بعده قال ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنه ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنه طيب في السؤال السابق أجاب أن الله تعالى أمرنا بأن نثبت له الأسماء الذي سمى نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أين الدليل هذا معنى السؤال ال الذي بين إذن الان اين الدليل ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه قال قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحنون في أسمائه وقال تعالى قل ادعوا الذين يدعون الله اوتوا الرحمه وادعوا الله الرحمه ايا تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذه أدلة الكتاب على إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى أي أن الله جعل لنفسه الأسماء الحسنى فادعوه بها أي فسألوه وتعبدوا له بها وهذا باب من أعظم أبواب العباد إن لم يكن أعظم أبواب العباد وهذا باب نغفل عنه كثيرا وأكثرنا يهمل هذا الباب في عبادة الله تعالى وهو من أعظم أبواب التعبد، ومن أعظم ما ياخذ القلوب إلى أعلى درجات الإيمان التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وأنت لو بحظت كل أبعية النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد فيها دعاء واحد إلا وذكر فيه اسما أو صفة أو أجمل صفات وأسماء لله عز وجل فهذا هو التعب الناس إذا أرد الواحد منهم أن يطلب من ملك من ملوك الدنيا شيئا فطرانه قبل أن يدخل عليه يظل يفكر ما الذي أقوله له حتى أصل إلى أعلى درجات غير الله لأطلب ما أريد أليس كذلك؟ وأكثر الناس لو دخل على ملك المملك الدنيا فطلب منه الطلب الذي يريد من غير أن يثني عليه يطلب منه الملك هم أن رجلاً أو إنساناً دخل على ملك من ملوك الدنيا فدخل على الملك فتح الباب دخل يا ملك قال دخل على الملك فتح الباب قال أريد كذا ما هو حال هذا الملك مع هذا الإنسان لو كان أكرم ملك من ملوك الدنيا سيقول يعطوه لكن سينظر إلى هذا الطالب أو هذا السائل على أنه لم يكن من أهل الإحسان في الطلب أليس كذلك؟ إن لم يغضب عليه بل وربما يمنعه هذا في حق منه في الدنيا نقص لم يمنعه بل بعضهم ربما يعاقبه على الفور يقول انت لا تفهمش بهي انت داخل على مالك فكان ينبغي عليك أن تعرف الادب عند الدخول على الملوك، فإن الدخول على الملوك له اداب فانظر إلى كثير من ربما لا يعرف هذا الباب، لا يعرف هذا الباب، وهذا باب من أعظم أبواب التعامل. هم أنك دخلت على ملك من الملوك الدنيا أو كبير أو سلطان، فقلت عندما دخلت. وله من الأوصاف الجميلة والطيبة ما له هذا الملك فقلت السلام عليك أيها الملك الذي أكرمك الله بالصفات كذا فما أعهم كرمك وما اعظم اخلاقك وكذا وكذا وظللت تسني على هذا الملك ماذا سيحدث من هذا الملك قبل أن تطلب يقول لك تفضل تفضل قول أنت عايزي من كثر ما أنت تثني عليه اصبحت ملكت قلبه بما فعلت ولله المثل الاعلى وهو اكرم من الخلق سبحانه وتعالى فكيف اذا دخلت عليه واثنيت عليه وطلبت منه انظر ولذلك كان من ادب السؤال عند الدعاء ان تقدم بين يديك الثناء على الله سبحانه وتعالى ولذلك كان هذا هو دليل النبي وسلم عندما يدعو ربه ويسعى وقدم بين يديه معاني الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر وحدانيته وذكر ربوبيته وصفاته وغير ذلك ثم يسال ربه الله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب ثم يرجو بعد ذلك وهكذا وسائر ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم اقصد من هذا أن هذا باب من الالوان التي نغفل عنها في التعبد لله سبحانه وتعالى باب التعبد من بالاسماء الحسنى والصفات العليا كم من انسان يريد رحمة ومغفره فيقول يا رب في اغفر خير وكم من انسان يريد مالا أو نحو ذلك يقول يا رب ارزقني وكم من إنسان يطمع في ولد يقول يا رب اعطني ولدا وكم من إنسان يريد شيئا من الدنيا على ألوانه وأحواله وكذا كل هذا يجوز لكنه ما أحسن عند الطلب فأحسن التعبد أن تتعبد لله بأسماء وصفاته التي عرفك اياها فإذا طلبت الرزق فعندك الأسماء المناسبة لذلك فتقول يا كريم يا حنان يا رزاق اذا طلبت المغفرة فعندك من الأسماء والصفات ما يناسب ذلك فقل يا غفور يا رحيم يا كريم ونحوه اذا طلبت عطاء من عطاء الدنيا مثلا فاطلب على ما يناسب ذلك يا من لا تنفل يا خيوم السماوات والارض يا مالك السماوات والارض ونحو ذلك اكثرنا يدخل على ربه هي السلام عليكم يا رب كذا يا رب كذا يا رب يا رب يا رب, يا رب مفيش فيش أسماء مفيش ما فيش صفات وان كان خير انه يسال ربه بهذا الوصف العظيم وهو إفراضهم بأنه هو الرب لكن الباب العظيم الذي أخبرك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تتعبد لله به وهذا معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه منه أخبره فين من الاسماء الأسماء كلها تسعة وتسعين اسم لا مش تسعة وتسعين ده اكثر ولذلك مما يدل عليه من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسماء من احصاها دخل الحفظ من احصاها فيها اقوال للعلماء كثير، من احصاها من اطاق حفظها من احصاها من تعبد لله بها وغيرها ومن امر هذه الاقوال ان من احصاها من تعبد لله بها تعبد لله بهذه الاسماء مش في اسماء كثيره جدا ربما بعضنا يفادع هي من الاسماء ومذكوره في الكتاب والسنه يفادع الى من لاننا لا نتعبد بها ولا نسال الله سبحانه وتعالى لها يا محصي يا مجيب يا شهيد يا رقيب يا حسين اين هذه الاسماء واين باب التعبد بها لله سبحانه وتعالى من احصاها دخل الجنه وقال وهو الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم اسالك اللهم بكل اسم ولد سميت به نفسك أو انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي هذا الحديث فيه إثبات الأسماء الحسنى اجمالا أسألك اللهم بكل اسم هو لك وكذلك هذا الحديث فيه دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصوره في تسعة وتسعين اسما أليس كذلك؟ قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك وهذا مما استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا بجواز التسمية بما يكون دالا على الكمال المطلق كمثلا المنعم لم يرد في القران ولم في اسم المنعم فقالوا يجوز لانه يدل على كمال مطلق وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم او علمت احدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا يدل على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، إذا أسماء الله غير محصورة في تسعة ودسعين اسماء، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة ودسعين اسماء من احصاها دخل الجنة فإنه ليس المراد منها الحصر وهذا تستعمله العرب كثيرا فإنه قد يقول الرضل عندي مئة ذرع أعددتها للجهاد فهذا لا يعني أنه ليس عنده غيرها إنما يقصد بها أن هذه المئة ذرع معدة لأمر الجهاد وعند غيرها فكذلك لله تسعة وتسعين اسما تعبدوا لله أي الذي يتعبد لله بتسعة وتسعين اسما من هذه الأسماء الكثيرة دخل الجنة دخل الجنة ثم هناك ايضا مسألة عظيمة مهمة وهي أن أسماء الله تعالى كلها تدل على أوصاف له أن أسماء الله تعالى كلها تدل على أوصاف له سبحانه وتعالى وليست صفات الله عز وجل كلها تدل على أسماء لهم يعني في جملة الزيرة كل اسم يحمل صفة وليست كل صفة تحمل اسما كل اسم لابد من يحمل صفة أما الصفة لا يشترط أنها تحمل اسما على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى من صفاته انه يضحك ويغضب ويتكلم وينزل ويعجب ويفرح كل هذه صفات لله عز وجل لكن ليست هذه تحمل اسماء فلا يقال الله تعالى لاجل أنه ينزل يقال النازل مثلا لأن هذه صفات ولا يؤخذ منها أسماء لأنها لا تدل كذلك على كمال مطلق باشتراكها في المعنى مع المخلوق وكذلك لأجل أنه لم يرد بها الدليل على تسمية ثم إنها لا تحمل كمالا مطلقا كما ذكرنا ومنه أيضا الرد على من قال من أهل العلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى اسماء ذكرها بعضهم من باب اشتقاقهم من هذا اشتقاقهم لهذه الأسماء من أفعال لله سبحانه وتعالى كما مثلا أدرج ابن عربي في أسماء الله سبحانه وتعالى الزارع والفاعي والصانع ورابع ثلاثة ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء لماذا؟ لأنها لا تحمل كمالا مطلقا وإن كانت هي أفعال لله سبحانه وتعالى وأما لو وردت في القرآن فإنها وردت على سبيل ذكر الفعل وليست إثبات التسميع فمثلا لما ظنوا أن الزارع من أسماء الله سبحانه وتعالى فهذا لأجله قول الله سبحانه وتعالى أنتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ فيبى يأخذ من اسم إحنا لو فتحنا هذا الباب لا يعني ملأنا الكتب بأسماء ليست مثبتة إذا قال مثلا الله سبحانه وتعالى فعروا لما يريد يسميه فعل إذا قال يعني كنيه الله بعثهم فخبطهم ليريق أن نسميه المثبت ونحو ذلك إذن فأسماء الله تعالى التي أثبتها الله بنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحمل كمالا مطلقا لله سبحانه وتعالى وربما ورد بعض التسميات وهذه التسميات إنما اختلطت على بعض الناس كالدهر كما اختلط على ابن حزم رحمه الله تعالى، فأخرج اسم الدهر في أسماء الله تعالى، وهذا غير صحيح. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسبب ابن آدم يسبب ابن آدم الدهرة وعلى الدهر، فهذا ظنه ابن حزم أنه اسم من أسماء الله تعالى، وهذا لا يجوز. وإنما المقصود هنا بالدهر الزمن المخلوق. والله تعالى قال أن الدهر ونسب الدهر أو الزمن أو الدهر لنفسه لأجل أنه هو الصانع أو باعتبار أنه هو الصانع لهذا الزمن فإذا سبت الصنعه هذا ولذلك فلا يجوز للخلق أن يسموا الله عز وجل بمثل هذه الأسماء الذي لم لبتفت له سبحانه وتعالى كذلك أيضا هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز إطلاقهم وذكره منفردا بل لا بد أن يكون مقترنا بغيره لا بد ان يكون مقترنا بغيره فلا يجوز أن تسمي الله عز وجل وان كان متبت لكن لا يجوز أن تفرد وتسمي الله عز وجل بهذا الاسم مفرضا أن تقول الله الضار الله المذل ونحو ذلك لأن هذا يوهم نقصا ولذلك إذا ذكر هذا الاسم لابد بد أن تذكره مقرونا بالذي يجعل له معنى الكمال المطلق فتقول المعز المذل تقول الضار النافع تقول القارب الباصد ونحن ذلك بل كذلك ايضا هناك اسم قد ورد في القرآن ربما بعض الناس ظن أنه مطلق الصفة التي في الاسم يجوز أن يسمى الله بها ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام فيقول الله المنتقم وبعض الناس ربما يكلم بعضهم ببعض بذلك يقول الله المنتقم حتى لما يكلمه مثلا يقول ربنا المنتقم لا هذا لا بل يجب عليه ماذا يجب عليه ان اذا ذكر ذلك ان يذكره ماذا يذكره مقرونا بالوصف الذي لا يجعل لله نقصا ولا يجعل لله وصفا فيهما يوهم نقصا أو يوهموا معناً لا يليق بالله تعالى ولذلك إذا قال يقول الله ذمتك الله ذنطق ثم قال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن طيب هنقف عند هذا السؤال للمره القادمه أن, إن شاء الله تعالى قل قل بهذا استغفر الله لي.